وَماَا تُمْ فِقُونَ إِلَّ بِتِ غَ أَوجِهَِّ وَماَا تُمْ فِقُ مِن خَيرِي وَفَ إِلَْكُم وَأَتُم لَا تُظَّمُون بِالْفُقَرَ إَِّذينَ أُصِدُ فِي سَبيد اللَّهِ لَا يَستطيعونَ ضَرْبًا في الارض يحبهم الجاهل اغنياء من التعفف يحبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فان الله به عليم